السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحبة الكرام في يوم جديد من أيامه شهر رمضان المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم هذا الشهر الفضيل برضوانه وبالعتق من يرانه معنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الجزء الثاني والعشرين طبعا حمد الزخرين شوية أسأل الله سبحانه والسداد رحنا نبدأ ان شاء الله اليوم من سورة الرحمن. السلام الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب احنا إن شاء الله نبدأ اليوم من سورة الرحمن نحن نتخرين شوية نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والسداد نبدأ إن شاء الله من سورة الرحمن سورة الرحمن سورة مدنية من مقصد السورة تذكير الجن والإنس بنعم الله الباطنة والظاهرة وآثار رحمته في الدنيا والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن, الرحمن ذو الرحمة الواسعة علم القرآن علم الناس القرآن بتسهيل حفظه وتسهيل فهم معانيه خلق الإنسان خلق الإنسان سويا وأحسن تصويره علمه البيان علمه كيف يبين علمه كيف يبين عما في ضميره نطقا وكتابه وسبحان الله نشوف الملحظ هنا الرحمن المفترض لترتيب الزمن يعني الرحمن خلق الإنسان علم القرآن علمه البيان مثلا طبعا في غير القرآن يعني ولكن شوف سبحان الله المقصد الأساسي كما قال بعض يعني المفسرين لكن المقصد الأساسي الأساس من خلق الانسان الإنسان هو أن يتعلم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر قدر الشمس والقمر قدرهما يسيران بحساب متقن ليعلم الناس عدد السنين والحساب والنجم والشجر يسجدان وما لا ساق له من النبات والشجر يسجدان لله سبحانه منقادين مستسلمين له والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها فوق الأرض سقفا لها وأثبت العدل في الأرض وأمر به عباده هنا النجم ليس النجم لكن النجم هنا ضد الشجر يعني هو ما الشجر له ساق كل ما ليس له ساق يعتبر يسمى نجم زي الحشيش مثلا الخضروات اللي هي ليس لها ساقياً وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسرون الميزان وأقيموا الوزن بينكم بالعدل ولا تن تنقصوا الوزن أو الكيل إذا كلتم أو وزنتم لغيركم والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها مهيئة لاستقرار الخلق عليها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها الأشجار التي تثمر الفواكه وفيها النخل ذات الأوعية, ذات الأوعية التي يكون منها التمر والحبذ العصف والريحان وفيها الحب ذو التبني كالبر والشعير فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق آدم عليه السلام من طين يابس تسمع له صلصلة مثل الطين المضوخ وخلق الجان من مارج من نار وخلق أبا الجن من لهب خالص من الدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب مشرق الشمس ومغربيها شتاء نصيفة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم, فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان من فوائد الآيات كتابة, كتابة الأعمال صغيرها وكبيرها في صحائف الأعمال كتابة الأعمال صغيرها وكبيرها في صحائف الأعمال ابتداء الرحمن بذكر نعمة القرآن دلالة على شرف القرآن وعظم منته على الخلق به مكانة العدل في الإسلام نعم الله تقتضي منا العرفان بها وشكرها لا التكذيب بها وكفرها نعم الله تقتضي منا العرفان بها وشكرها لا التكذيب بها وكفرها مرج البحرين يلتقيان خلط الله البحرين المالح والعذب يلتقيان فيما تراه العين بينهما برزخ لا يبغيان بينهما حاجز يمنع كل منهما أن يطاع الآخر حتى يبقى العذب عذبا والمالح مالحا فبأي آداء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يخرج من مجموع البحرين كبار الدر وصغاره فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله سبحانه, وحد وله سبحانه وتعالى وحده التصرف في السفن الجارية في البحار وله سبحانه وله سبحانه وتعالى وحده التصرف في السفن الجارية في البحار مثل الجبال فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان كل من عليها فان كل من على وجه الأرض من الخلائق هارك لا محالة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك أيها الرسول ذو العظمة والإحسان والتفضل على عباده فلا يلحقه فناء أبدا فبأي آناء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله كل من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس حاجاتهم كل يوم من هو في شأن من شؤون عباده من إحياء وإماتة ورزق وغير ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم, فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لحسابكم أَيُّهَا الإنس والجن فنجازي كلا بما يستحقه من ثواب وعقابه فَبِأَيِّ آلاء ربكما تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ نعم الله الكثيرة عَلَيْكُمْ يَا معشر الْجِنِّ والإنس تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ويقول الله يوم القيامة إذا جمع الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تجدوا لكم مخرجا من ناحية من نواحي السماوات والأرض فافعلوا ولن تستطيع أن تفعلوا ذلك إلا بقوة وبيان وأن لكم ذلك وأن لكم ذلك فبأي آل ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان يرسل عليكم شغل من نار ونحاس فلا تنصيران يرسل عليكم أيها الإنس والجن لهب من النار خال من الدخان ودخان لا ذهب فيه فلا تستطيعان الامتناع من ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالذهان فإذا تشققت السماء لنزول الملائكة منها فكانت حمراء مثل الدهن في إشراق لونه فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ففي ذلك اليوم العظيم لا يسأل إنس ولا جن عن ذنوبهم لعلم الله بأعمالهم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون يوم القيامة بعلامتهم وهي سو يعرف المجرمون يوم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون فتضم نواصيهم إلى أقدامهم فيرمون في جهنم حياك بالله يعني تؤخذ بالنواصي والأقدام يعني سبحان الله يعني كما تمسك بعصا وتكسيرها ثم تقذفها من فوائد الآيات الجمع بين البحر المارح والعذب دون أن يختلط من مظاهر قدرة الله تعالى ثبوت الفناء لجميع الخلاائق وبيان أن البقاء لله وحده حظ ثبوت الفناء لجميع الخلاائق وبيان أن البقاء لله وحده حظ للعباد على التعلق بالباقي سبحانه دون ما سواه إثبات صفة الوجه لله على ما يليق به سبحانه دون تشبيه أو تمثيل تنويع عذاب الكافر فبأي آداء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ويقال لهم توبيخا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا أمام أعينهم لا يستطيعون إنكارها يطوفون بينها وبين حميم آن يترددون بينها وبين ماء حار شديد الحرارة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان وللذي خاف القيام بين يدي ربه في الآخرة فآمن وعمل صالح جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان ذوات أفنان وهاتان الجنتان ذوات أغصال عظيمة نظرة مثمرة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم بها معشر الجن والإنس تكذبان فيهما عينان تجريان فيهما من فيهما في الجنتين عينان تجريان في الجنتين عينان تجريان خلالهما بالماء فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما من كل فاكهة يتفكه بها صنفان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين ذان متكئين على فرش بطائنها من الديباج, من الديباج الغليظ وما يجنأ من الثمار والفواكه من الجنتين قريب يتناوله القائم والجالس والمتكئ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن نساء قصرن نظرهن على أزواجهن فلم يفتضذن بكارتهن قبل أزواجهن إن فلم قبل أزواجهن إنس ولا جان فبأي آل ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهم الياقوت والمرجان جمال وصفاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس كذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يع ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يحسن الله جزاء إلا أن يحسن الله جزاءه فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان ومن دونهما جنتان ومن دون هاتين الجنتين المذكورتين جنتان أخريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان مدهمتان قد اشتدت خضراتهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فيهما عينان ضاختان فيهاتين الجنتين عينان شديدة الفوران الفوران بالماء لا ينقطع فوران مائها لا ينقطع فوران مائها فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة ونخل عظيم ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان من فوائد الآيات أهمية الخوف من الله واستحضار رهبة الوقوف بين يديه متح نساء الجنة بالعفاف دلالة على فضيلة, دلالة على فضيلة هذه الصفة في المرأة الجزاء من جنس العمل فيهن خيرات حسان في هذه الجنان في هذه الجنان نساء طيبات الأخلاق حسان الوجوه فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مستورات في الخيام صونا لهن فبأي آداء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يقترب منهن, لم يقترب منهن قبل أزواجهن إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان متكئين على وسائد موطآت متكئين على وسائد موطآت بأغطية خضر متكئين على وسائد موطاة باغطية خضر وفروش حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تعاظم تعاظم وكثر خير تعاظم وكثر خير اسم ربك ذي العظمة والإحسان والتفضل على عباده شو سبحان الله الله عز وجل يذكر الجنتين دون بأل السابقين كما سيأتي في سورة الواقعة وبعدين ومن دونهما جنتان أقل منهم وما في الجنة دني يعني ما في الجنة قرير لكن درجات على حسب أعمال يعني. السابقون, السابقون السابقون أصحاب اليمين غير السابقين مرحبا بكم جميعا ايها الاخوه الكرام وجوههم مسود وعيون زرقاء مش عيون زرقاء زي اللي في الدنيا لا ده سبحان الله زي المرض كده اللي بيصيب العين عياذ بالله الزرقة العيون مش عيون زرقاء زي بتاعت الدنيا هو مرض نعم سورة الواقع سورة مكية من مقاصد السورة بيان أحوال العباد يوم المعاد بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع إذا قامت القيامة لا محالة ليس لوقعتها كاذبة لن توجد نفس تكذب بها كما كانت تكذب بها في الدنيا خافضة الوافعة خافضة للكفار الفجر خافضة للكفار الفجار بإدخالهم في النار رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة إذا رجت الأرض رجا إذا حركت الأرض تحريكا عظيما وبست الجبال وبسا وفتت الجبال تفتيتا فكانت هباء منبثا فكانت من التفتيت غبارا منتشرا لا ثبات له وكنتم وكنتم ازواجا ثلاثه وكنتم اصنافا ثلاثة في ذلك اليوم فاصحاب الميمنه ما أصحاب الميمنه فاصحاب اليمين الذين ياخذون كتبهم بايمانهم ما اعلى واعظم منزلتهم واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه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 ثلة من الأولين جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة وقليل من الآخرين وقليل من الناس في آخر الزمان هم وقليل من الناس في آخر الزمان هم من السابقين المقربين على صور موضونة على أسرة منسوجة بالذهب متكئين عليها متقابلين. متكئين على هذه الأسرة متقابلين بوجوههم لا ينظر أحدهم قفا غيره. من فائد الآيات. دوام تذكر دوام تذكر نعم الله وآياته سبحانه موجب لتعظيم الله وحسن وحسن طاعته. انقطاع تكذيب الكفار بمعانة مشاهد القيامة. تفاوت درجات أهل الجنة بتفاوت أعمالهم. يطوف عليهم ولدان مخلدون يدور عليهم لخدمتهم ولدان لا ينالهم هرم ولا فناء بأكواب وأباريق وكأس من معين يدور عليهم بأقداح لا عرة لها وأباريق لا عرة لها عرنا وكأس من وكأس من خمر جارية في الجنة لا تنقطع عرة اللي زي ال الودن كده اللي بتمسك منه اللي ده بيسمى عره يبقى اكواب كده هم لها شعره بتتمسك دوت واكواب تانية يبقى ليها عره لا يصدعون, ينزف... لا يصدعون عنها ولا ينزفون ليست ليست كخمر ليست كخمر الدنيا فلا يلحق شاربها صداع ولا ذهاب عقل وفاكهة مما يتخيرون ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة, بفاكهة مما يختارون ولحم طير مما يشتهون ويدورون بلحم طير مما تشتهيه أنفسهم وحور النعين ولهم في الجنة نساء واسعات العيون في جمال كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ الم... كامثال اللؤلؤ المصون في صدفه جزاء بما كانوا يعملون ثوابا لهم على ما كانوا يعملونه من الاعمال الصالحات في الدنيا لا يسمعون فيها دغوا ولا تاسيما لا يسمعون في الجنه فاحش كلام ولا ما يلحق صاحبه ولا, ولا ما يلحق صاحبه اثم إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون إلا سلام من الملائكة عليهم وسلام وس... لا يسمعون إلا سلام ما... لا يسمعون إلا سلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعض وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين الذين يعطون كتاب كتبهم بأيمانهم ما أعظم مكانتهم وشأنهم عند الله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 وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا تنحصر لا مقطوعة ولا ممنوعة لا تنقطع عنهم أبدا فليس لها موسم ولا يحول دونها مانع في أي وقت أرادوها وفرش مرفوعه وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرة. ان أنشأناهن إن شاء إن أنشأنا الحور المذكورات إن شاء غير مألوف فجعلناهن أبكارا فصيرناهن أبكارا لم, يلم فصيرناهن أبكارا لم يلمسن فصيرناهن لم من قبل عربا أترابا متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن لأصحاب اليمين أنشأنهن لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادتهم. ثلة من الأولين هم جماعة من الأمم هم جماعة من أمم الأنبياء السابقين وثلة من الآخرين وجماعة من امه محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال الذين يعطون كتبهم بشمالهم ما أسوأ حالهم ومصيرهم ما أسوأ حالهم ومصيرهم في سموم وحميم في رياح شديدة الحرارة وفي ماء شديد الحرارة لا بارد ولا كريم لا طيب الهبوب ولا حسن المنظر إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ما صاروا إليه من العذاب متنعمين في الدنيا لا هم لهم إلا شهواتهم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصممون على الكفر بالله وعبادة الأصنام من دونه وكانوا يقولون أئذ متنا وكنا ترابا وعظاما أئن دم بعثون وكانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاء واستبعادا له أئذ متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرب أ بعد ذلك أو أباءنا الأولون أو يبعث أباءنا الأولون الذين ماتوا قبلنا قل إن الأولين والاخرين الأيوان رسون لهؤلاء المنكرين البعض إن الأولين من الناس والمتأخرين منهم لا مجموعون إلى ميقاطي يوم بما سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء من فوائد الآيات العمل الصالح سبب للليل النعيم في الآخرة. الترف والتنعم من أسباب الوقوع في المعاصي خطر الإصرار على الذنب ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ثم انكم ايها المكذبون بالبعث الله عن الصراط المستقيم لاكلون يوم القيامه من ثمر لاكلون يوم القيامة من ثمر الشجر الزقوم وهو شر وهو شر ثمر و اخبثه فمالئون منها البطون فمالئون من ذلك الشجر المر بطونكم الخاويه فشاربون عليه من الحميم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 نحن خلقناكم أيها المكذبون بعد أن كنتم عدم فهل صدقتم بأن سنبعث؟ فهل صدقتم بأن سنبعثكم أحياء بعد موتكم؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم أيها الناس ما تقذفونه من المني في أرحام نسائكم؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تخلقون ذلك المني أم نحن الذين نخلقه؟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 وننشئكم فيما لا تعلمونهم من الخلق والتصوير. فيما لا من ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم كيف خلقناكم. ولقد علمتم كيف تعتبرون الخلق الأول. أفلا تعتبرون وتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على بعثكم بعد موتكم؟ أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما, أفرأيتم ما تلقونه من البذر في الأرض أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم الذين تنبتون ذلك البذر أأنتم, أأنتم الذين تنبتون ذلك البذر أم نحن الذين ننبته لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء جعل ذلك الزرع حطاما لجعلناه حطاما بعد أن أوشك على المضج والإدراك فظللتم بعد ذلك تتعجبون مما أصابه إنا لمغرمون تقولون إنا لمعذبون بخسارة ما أنفقناه بل, بل نحن محرومون من الرزق أفرأيتم الماء الذي تشربون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 فلولا تشكرون لجعلناه شديد الملوحة فلولا تشكرون الله على إنزاله عذبا رحمة بكم أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي توقدونها لمنافعكم أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم الذين أنشأتم الشجرة التي توقد منها أم نحن الذين أنشأناها رفقا بكم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين نحن صيرنا هذه النار تذكرة لكم تذكركم بنار الآخرة وصيرناها منفعة وصيرناها منفعة للمسافرين منكم فسبح باسم ربك العظيم فنزه أيها الرسول ربك العظيم عما لا يليق به فلا أقسم بمواقع النجوم أق أقسم الله بأماكن النجوم ومواقيعها. أقسم الله بأماكن النجوم ومواقيعها. وإنه لا قسم لو تعلمون عظيم. وإن القسم بهذه المواقع لو تعلمون عظمة لا لما فيه من الآيات والعبر التي في لما فيه من الآيات والعبر التي لا تنحصر. من فائدة الآيات؟ دلالة الخلق الأول على سهولة البعث ظاهرة. إنزال الماء وإنبات الأرض, وإن الأرض والنار التي ينتفع بها الناس نعم تقتضي من الناس شكرها لله. نعم تقتضي من الناس شكرها شكرها لله ف قادر على سلبها متشاء. الاعتقاد بأن الكوكب أثر في نزول المطر كفر وهو من عادات الجهدية إنه لقرآن كريم إن القرآن المقرئ عليكم أيها الناس قرآن كريم لما فيه من المنافع العظيمة في كتاب مكنون في كتاب مصون في كتاب مصون عن أعين الناس وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنوب والعيوب تنزيل من رب العالمين منزل من رب الخلائق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اف الحديث انتم مدهنون اف الحديث انتم ايها المشركون مكذبون غير مصدقين وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من النعم أنكم تكذبون به فتنسبون المطر إلى النوع فتقولون مطرنا بنوع كذا ونوء كذا لم لما ذكر بعض أدلة البعث أراد أن ينبه على قدرته على الإعادة بالإشارة إلى عجزهم عن دفع الموت فالذي أمات قادر على أن يحيي فلولا إذا بلغت الحلقوم فهل لا إذا وصلت الروح الحلقوم وأنتم حينئذٍ تنظرون، وأنتم ذلك الوقت تنظرون، تنظرون المحتضرة بين أيديكم، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون، ونحن بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا وملائكتنا أقرب إلى ميتكم منكم، ولكن لا تشاهدون هؤلاء الملائكة.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 فروح وريحان وجنة نعيم فله راحة لا تعب بعدها ورزق طيب ورحمة وله جنة يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه نعم جعلنا رب بربها واما إن كان من اصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين واما ان كان الميت من أصحاب اليمين فلا تهتم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 وتصلية جحيم وله احتراق بنار الجحيم إن هذا له حق اليقين إن هذا الذي قصصناه عليك أيها الرسول له حق اليقين الذي لا مرية فيه فسبح باسم ربك العظيم فنزه فنزه اسم ربك العظيم وقدسه عن النقائص أتممنا بحول الله سبحانه وتعالى سورة الواقعة ونبدأ بسورة الحديد إن شاء الله بعد العيد نريد شرح ابن كثير حتى لا تنقضي عن هذا يا رب اللهم استعن إن شاء الله دعونا كده بس بالتيسير اللهم أمين وياك أخي عبد الله الله يحفظك لكم وجميع أهلك وجميع الاخوه الحاضرين واهلهم مزكم نقير وبارك الله فيكم يعني على هذه الدعوه الله يحفظكم يعني بارك الله فيكم صراحه يعني متابعين معانا من أول الشهر يعني جزاكم الله خير ووأبننا في مزين حسناتنا جميعا يعني يعني عمل عظيم إن أنت تسمع كتاب الله سبحانه وتعالى مفسرا كاملا في شهر رمضان يعني زي ما قلنا كده قبل أعظم الأعمال ومش أي حد بيستمر دايما أي مشروع بي بيتم بيطلع ما شاء الله في الأول يعني أعداد كبيرة يعني لكن لا يستمر إلى الآخر إلا يعني نحسبهم المخلصين يعني هم دول السابقين اللي بيسبق دايما للخير ويصبر يصبر عليه لغاية الآخر مش يعني يحضر مثلا مرة مرتين يعني وده الطبيعي هم بنا يحفظنا أياكم كل سؤال سورة الحديد سورة مدنية من مقاصد السورة الترقب النفوس للإيمان والإنفاق في سبيل الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نزه الله وقد نزه الله وقدسه نزه الله وقدسه ما في السماوات والأرض من مخلوقاته وهو العزيز الذي لا يغلب أحد الحكيم في خلقه وتقديره له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له وحده ملك السماوات والأرض يحيي من يشاء أن يحيي ويميت من يشاء ويميت من يشاء وأن يميت وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول الذي لا شيء قبله وهو الآخر الذي لا شيء بعده وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي وهو الباطن الذي ليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم لا يفوته شيء من فوائد الآيات شدة سكرات الموت وعجز الإنسان عن دفعها الأصل أن البشر لا يرون الملائكة إلا إن أراد الله لحكمه أسماء الله الأول والآخر الظاهر والباطن تقفض تعظيم الله ومراقبته في الأعمال الظاهرة والباطنة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 وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين، ثم على وارتفع سبحانه على العرش علوماً يليق به سبحانه. يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر وغيرهما. يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر وغيرهما. وما يخرج منها من نبات ومعادن وغيرهما. وما ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهما. وما يعرض فيها من الملائكة ومن أعمال العباد وأرواحهم. وهو معكم ما كنتم أيها الناس بعلمه لا يخفى عليه منكم شيء والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه من اعمالكم شيء وسيجازيكم عليها الله سبحانه وتعالى معنا بعلمهم وليس يعني ربنا موجود في كل مكان لا موجود معنا بعلمه سبحانه وتعالى يرانا ويعلم خفي النفوس سبحانه وتعالى له ما في السماوات له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الامور له وحده ملك السماوات وملك الأرض وإله وحده ترجع الأمور فيحاسب الخلائق يوم القيامة ويجازيهم على الأعمال ويجزيهم على أعمالهم. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يدخل اللَّيْلَ على النهار فتأتي الظلمة وَيَنَامُ الناس ويدخل النهار على اللَّيْلِ فيأتي الضياء فينطلق الناس إلى أَعْمَالِهِمْ وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَا فِي صدور عِبَادِهِ لا يَخْفَى عليه شيء منه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنوا بالله وآمنوا برسوله وأنفقوا من المال الذي جعل الله وأنفقوا من المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه تتصرفون فيه وفق ما شرع لكم فالذين آمنوا منكم بالله وبذلوا أموالهم في سبيل الله لهم ثواب عظيم عنده وهو الجنه وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لا رحيم هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم وإن الله بكم لا رحيم حين أرسل إليكم نبيه هاديا وبشيرا صلى الله عليه وسلم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 وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم أيها المؤمنون من أنفق ماله في سبيل الله بترغاء مرضاته من قبل فتح مكة وقاتل الكفار لنصرة الإسلام وقاتل الكفار لنصرة الإسلام مع من أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار أولئك المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون في سبيل الله أعظم منزلة عند الله وأرفع درجة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله بعد فتحها وقاتلوا الكفار وقد وعد الله كلا الفريقين الجنة والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله فيعطيه الله ثواب ما بذله من ماله مضاعفة وله يوم القيامة ثواب كريم وهو الجنة من فوائد الآيات المال مال الله والإنسان مستخلف فيه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 بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم نورهم بين أيديهم وإيمانهم ويقال لهم في ذلك اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا كذلك الجزاء هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز ولما ذكر الله حال المؤمنين في ذلك ولما ذكر الله حال المؤمنين في ذلك اليوم ذكر حال المنافقين فقال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرونا نختبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انتظرونا رجاء أن نقتبس من نوركم ما يعيننا على عبور الصراط ويقال المنافقين استهزاءا بهم ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا تستنيرون به فضرب بينهم بسور لذلك السور باب باطنه مما ير المؤمنين فيه الرحمة وظاهرهم مما ير المنافقين فيه العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وورثكم الاماني حتى جاء امر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ينادي المنافقون المؤمنين قائلين ألم نكن معكم على الإسلام والطاعة قال لهم المؤمنون بلى كنتم معنا لكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق فاهلكتموها وتربصتم بالمؤمنين أن يغلبوا فتعلنوا كفركم وشككتم في نصر الله للمؤمنين وفي البعث بعد الموت بالأطماع الكاذبة بالأط... وخدعتكم الأطماع الكاذبة حتى جاءكم الموت وأنتم على ذلك وغركم بالله الشيطان فاليوم لا يؤخذ منكم فذية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فاليوم لا تؤخذ منكم أيها المنافقون فذية من عذاب الله ولا تؤخذ فذية من الذين كفروا بالله علىنا ومصيركم ومصير الكافرين النار هي أولى بكم وأنتم أولى بها وبئس المصير ألم يأنى الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب, ولا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأبد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد ولا يكون مثل الذين اعطوا الطورات من اليهود والذين أعطوا الانجيل من النصارى في قسوه القلوب فطال الزمن بينهم وبين بعثه انبيائهم فقست بذلك قلوبهم فقست فقست بسبب ذلك قلوبهم وكثير منهم خارجون عن طاعه الله إلى معصيته اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا أن الله يحيي الأرض بانباتها بعد جفافها قد بينا لكم أيها الناس الادله والبراهين على قدرة الله ووحدانيته رجاء أن تعقلوها فتعلموا أن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم وقادر على جعل قلوبكم لينه بعد قسوتها اعلم ان المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم إن المتصدقين باموالهم والمتصدقات ببعض اموالهم ان المتصدقين ببعض اموالهم والمتصدقات ببعض اموالهم الذين ينفقونها طيبة بها نفوسهم دون من ولا اذى يضاعف لهم ثواب اعمالهم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 التربص بالمؤمنين والشك في البعث والانخداع بالاماني والاغترار بالشيطان من صفات المنافقين خطر الغفله المؤدية لقسوه القلوب اللهم ارحمنا رب الله يرحمه ويرحم جميع الموتى رب. ربنا يربط على قلوبكم ويجعل هذه الأيام أيام بركة علينا وعليهم على جميع الأموات يعني الله المستعان ربنا ارحمنا إن شاء الله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 كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطابا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أن الحياة الدنيا لعب تلعب به الأبدان ولهو تلهو به القلوب وزينة تتجملون بها وتفاخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع وتباهن بكثرة الأموال وكثرة الأولاد كمثل مطر أعجب الزراع, كمثل مطر أعجب الزراع نباته ثم لا يلبث هذا النبات المخضر أن ييبس فتراه أيها الرائي بعد اخضراره مصفرة ثم يجعله الله فتاتا يتكسر وفي الاخره عذاب شديد للكفار والمنافقين ومغفره من الله لذنوب عباده المؤمنين ورضوان منه وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل لا ثبات له فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الاخره فهو, فهو خاسر مغبون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سابقوا أيها الناس إلى الاعمال الصالحات التي تنالون بها مغفرة مغفرة ذنوبكم من توبة وغيرها من القربات ولتنالوا بها جنة عرضها مثل عرض بها جنة عرضها مثل عرض السماء والأرض هذه الجنة التي هذه الجنة عدها الله للذين آمنوا به وآمنوا برسله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 ما أصاب الناس ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض من الجذب وغيره ولا أصابهم من مصيبة في أنفسهم إلا وهي مثبتة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة إن ذلك على الله سهل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور وذلك لكي لا تحزنوا أيها الناس على ما فاتكم ولكي لا تفرحوا بما اعطاكم من النعم فرح بطر إن الله لا يحب كل متكبر فخور ان الله لا يحب كل متكبر فخور على الناس بما اعطاه الله الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون الذين الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولف ان الله هو الغني الحميد الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله ويأمرون غيرهم بالبخل خاس ويأمرون غيرهم الذين يبخلون بما يجب عليهم بذلهم ويأمرون غيرهم بالبخل خاسرون ومن يتولع ومن يتولع عن طاعة الله فلن يضر الله وإنما يضر نفسه إن الله هو الغني فلا يفتقر إلى طاعة عبيده المحمود على كل حال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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحة والبراهين الجلية وأنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالعدل وانزلنا الحديد فيه بأس قوي فمنه يصنع السلاح وفيه منافع للناس في صناعاتهم وحرفهم وليعلم الله علما يضع وليعلم الله علما يظهر للعباد من ينصره من عباده بالغيب إن الله قوي عزيز لا يغلبه شيء ولا يعجز عن شيء ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهم السلام وجعلنا في ذريتهم النبوة, في ذريتهم النبوة والكتب المنزلة فما والكتب المنزلة فمن ذريتهم مهتد إلى الصراط المستقيم موفق وكثير منهم خارجون عن طاعة الله ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبان يتنب ما كتبناها عليهم إلا بتغادضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون ثم أتبعنا رسلنا فبعثناهم تترى إلى أممهم وأتبعناهم بعيسى بن مريم وأعطيناه الإنجيل وجعنا في قلوب الذين آمنوا به والتبعوه رأفة ورحمة، فكانوا متواهدين متراحمين فيما بينهم، وبتدعوا الغلو في دينهم، فتركوا بعض ما أحل الله لهم من النكاح والملاذ، ولم نطلب منهم ذلك، وإنما ألزموا به أنفسهم إبتدع منهم في الدين، وإنما طلبنا وإنما طلبنا اتباع مرضات الله فلم يفعلوا، فأعطينا الذين آمنوا فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم. وكثير منهم خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به رسوله صلى الله عليه وسلم وكثير منهم خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين برحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم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 وتستنيرون به على الصراط يوم القيامة ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها ولا يؤخذكم بها والله سبحانه غفور لعباده رحيم بهم لألا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقد بينا لكم فضلا العظيم بما أعددناه لكم أيها المؤمنون من الثواب المضاعف ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ونصارى أنهم لا يخذرون على شيء من فضل الله بحيث يمنحونه من يشاءون ويمنعونه من يشاءون. وليعلم أن الفضل بيد الله سبحانه يعطيه من يشاء من عباده. والله ذو الفضل العظيم الذي يختص به من يشاء من عباده. من فوائد الآيات الحق لا بد من الحب الحق لا بد له من قوة تحميه وتنشروا. بيل مكانة عدل في الشرائع السماوية. صلة النسب بأهل الإيمان والصلاح لا تغني شيئا عن الإنسان ما لم يكن هو مؤمنا. بيان تحريم الإبتذاع في الدين. ندخل إن في جزء المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سورة المجادلة سورة مدنية من مقاصد السورة يظهر علم الله الشامل وإحاطته البالغة تربية لمراقبته وتحذيرا من مخالفته التفسير قد سمع الله قد سمع الله كلام المرأة وهي خولة بنت ثعلبة التي تراجعك أيها الرسول في شأن زوجها وهو أوس بن الصامت لما ظاهر منها وتشتكي إلى الله ما صنع به وتشتكى إلى الله ما صنع بها زوجها والله يسمع تراجعكما والله يسمع تراجعكما في الكلام لا يخفى عليه منه شيء إن الله سميع لأقوال عباده بصير بأفعالهم لا يخف عليه منها شيء الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا ان امهاتهم, أمهاتهم اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور الذين يظهرون من نسائهم بأن يقول أحدهم لزوجته أنت عليك ظهر أمي كذبوا في قولهم هذا فليست زوجاتهم فليست زوجاتهم بأم فليست زوجاتهم بأمهاتهم إنما أمهاتهم اللائي ولدنهم وإنهم إذا يقولون ذلك القول لا يقولون قولا فضيعا وكذبا وإن الله العفو وإن الله العفو غفور.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 والذين يقولون هذا القول الفظيع ثم يريدون جماع من ظاهرو منهن فعليهم أن يكفروا بعدق رقابة من قبل أن يجامعهن ذلك ذلكم الحكم المذكور ذلك الحكم المذكور تؤمرون به زاجرا لكم عن الظهار والله بما تعملون خبير لا يخف عليه من أعمالكم شيء فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فَإِطْعَامُ ستين ذلك لِتُؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وتلك حُدُودُ الله وَلِلْكَافِرِينَ عذاب أَلِيمٌ فمن لم يجد منكم رَقَبَةً يعتقها فعليه صيام الشهرين من قبل أن يجامع زوجته التي ظهر منها فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه اطعام 60 مسكينا ذلك الحكم الذي حكمنا به لتؤمنوا بأن الله أمر به فتمتثلوا أمره وتتبعوا رسوله وتلك الأحكام التي شرعناها لكم حدود الله وتلك الاحكام التي لكم حدود الله التي حدها لعباده فلا تتجاوزوها وللكافرين باحكام الله وحدوده التي حدها عذاب موجع إن الذين يحدون الله ورسوله كبت كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين إن الذين يعادون الله ورسوله أذلوا وأخزوا كما أذل الذين عادوه من الأمم السابقة وأخزوا وقد أنزلنا آيات واضحات وللكافرين بالله وبرسله ورسوله آيات وللكافرين بالله وبرسله وآياته عذاب مذل يوم يبعثهم الله جميعا فينبههم بما عملوا احصاه الله ولسوه والله على كل شيء شهيد يوم يبعثهم الله جميعا لا يغادر منهم احدا فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة احصاه الله عليهم فلم يفته من أعمالهم شيء ونسوه هم فوجدوه مكتوبا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها والله على كل شيء مطلع لا يخفى عليه من أعمالهم شيء من فوائد الآيات لطف الله بالمستضعفين من عباده من حيث إجابة دعائهم ونصرتهم من رحمة الله بعباده تنوع كفارة الظهار حسب, حسب, الاستطاعة حسب الاستطاعة ليخرج العبد من الحرج أو ليخرج العبد من ليخرج العبد من الحرج. في ختم آيات الظهار في ختم آيات الظهري بذكر الكافرين إشارة أنه من أعمالهم، ثم ناسب أن يورد بعض أحوال الكفّ الكافرين، ثم ناسب أن يورد بعض أعمال الكافرين.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 ألم تر أيها الرسول أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض لا يخفى عليه شيء مما فيهما ما يكون من حديث ثلاثة سرا إلا هو سبحانه رابعهم بعلمه ولا يكون من حديث خمسة سرا إلا هو سبحانه سادسهم بعلمه ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا كان معهم بعلمه أينما كانوا لا يخفى عليه من حديثهم شيء ثم يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعزمنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم تر أيها الرسول إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنا فنهاهم الله عن النجوى ثم هم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه ويتناجون فيما بينهم بما فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين وبما فيه عدوان عليهم وبما فيه معصية للرسول وإذا جاءوك ايها الرسول حيوك بتحية لم يحيك ال لم يحييك الله بها وهي قولهم السام عليك وهي قولهم استام عليك يقصدون الموت ويقولون تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم هل لا يعذبنا الله بما نقول إذ لو كان صادقا في دعواه أنه نبي لعذبنا الله بما نقول فيه كافيهم جهنم عقابا لا كافيهم جهنم عقابا على ما قالوه يعالون حرها فقبح المصير مصيرهم يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون يا ايها الذين, الذين امنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتناجوا بما فيه اسم أو عدوان أو, او عدوان او عدوان او معصيه للرسول حتى لا تكونوا مثل اليهود وتناجوا بما فيه طاعه لله وكف عن معصيته واتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه فهو الذي إليه وحده تحشرون يوم القيامة للحساب والجزاء إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى المجتمدة على الإثم والعدوان ومعصية الرسول بانتزين الشيطان ووسوسته لأوليائه ليدخل الحزن على المؤمنين أنهم يكاد لهم وليس الشيطان ولا تزيينه بضار المؤمنين شيئا إلا بمشيئة الله وإرادته وعلى الله فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونهم ولما ذكر الله الأدب في الأقوال ذكر الأدب في المجالس فقال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 يوسع الله لكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة وإذا قيل لكم ارتفعوا من بعض المجالس ليجلس فيها أهل الفضل فارتفعوا عنها يرفع الله سبحانه الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات عظيمة والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها من فوائد الآيات مع أن الله عالم بذاته على خلقه إلا أنه مطلع عليهم بعلمه لا يخفى عليه أي شيء لا يخف عليه أي شيء لما كان كثير من الخلق يأثمون بالتناجي أمر الله المؤمنين أن تكون نجواهم بالبر والتقوى من آداب المجالس التوسيع فيها للآخرين يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم لما أكثر الصحابة من مناجات النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مسارة الرسول فقدموا بين يدي مسارتكم صدقة ذلك التقديم للصدقه خير لكم وأطهر لما فيه من طاعة الله التي تزكي القلوب فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم في مسارته فإن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم حيث لم يكلفهم إلا ما في وصيهم كان في أول الأمر طبعا الصحابة أن كل واحد عايز يعني يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام ويختلي به صلى الله عليه وسلم ويكلمه ويحدثه فطبعا شق دوت على النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآيات يا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءتم رسول فقدموا بين يدي نجاكم صدقة العزيء يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتصدق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 فإذ لم تفعلوا ما أمر الله به منها وتاب عليكم حيث رخص لكم في تركها فأتوا بالصلاة على أكمل وجه وأعطوا زكاة أموالكم وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون لا يغفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها ألم تر إلى الذين تولوا قوما واضح الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم ترى أيها, تر أيها الرسول إلى المنافقين الذين والوا اليهود الذين غاضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعصيهم هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود بل هم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويحلفون بأنهم مسلمون وبأنهم ما نقلوا أخبار المسلمين اليهود وهم كاذبون في حلفهم أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة حيث يدخلهم الدرك الأسفل من النار إنهم قابوا حما كانوا عليه من أعمال الكفر في الدنيا اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفونها وقاية من القتل بسبب الكفر، حيث أظهروا بها الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم، فصرفوا الناس عن الحق، فصرف الناس عن الحق لما هم فيه من التوهين والتثبيط للمسلمين، فلهم عذاب مذل يذلهم ويخزيهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ولاك أصحاب النار هم فيها خالدون. لن تغني عنهم أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها كثين فيها أبدا لا ينقطع عنهم العذاب يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون يوم يبعثهم الله جميعا لا يترك منهم أحدا إلا بعثه للجزاء فيحلفون لله ما كانوا على الكفر والنفاق وإنما كانوا مؤمنين عاملين بما يرضي الله يحلفون له في الآخرة كما يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا أنهم مسلمون ويظنون أنهم بهذه الأيمان التي يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضر إلا إنهم هم الكاذبون حقا في أي إلا إلا إنهم هم حقا في أيمانهم في الدنيا وفي أيمانهم في الآخرة استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله أولئك, أص... أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون استولى عليهم الشيطان فأنسأهم بوسوسته ذكر الله فلم يعملوا بما يرضي وإنما عملوا بما يبغضه وانما عملوا بما يغضبه أولئك المتصفون بتلك الصفات هم جنود إبليس وأتباعه إلا ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فقد باع الهدى بالضلال والجنة بالنار. إن الذين الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزائهم من الأمم الكافرة. كتب الله لأغلبنا أن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قد الله في سابق علمه لانتصرنا أنا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة إن الله قوي على نصر إن الله قوي على نصر رسله عزيز ينتقم من أعدائهم من فوائد الآيات لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أدب صحابته بعدم المشقة عليه بكثرة المناجاة ولاية اليهود من شأن المنافقين خسران أهل الكفر وغلبة أهل الإيمان سنة إلهية قد تتأخر لكنها لا تتخلف لا تجد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 ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد أيها الرسول قوما يؤمنون بالله ويؤمنون بيوم القيامة يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله ولو كان هؤلاء الأعداء لله ولرسوله آباءهم أو كانوا أبناءهم أو كانوا إخوانهم أو عشيرتهم التي ينتمون إليها لأن الإيمان يمنع من مولاة أعداء الله ورسوله ولأن رابطة الإيمان أعلى من جميع الروابط فهي مقدمة, علي فهي مقدمة عليها عند التعرض أولئك الذين لا يوالون من عاد الله ورسوله ولو كانوا أقرباء هم الذين أثبت الله الإيمان في قلوبهم فلا يتغير وقواهم ببرهان منه ونور ويدخلهم يوم القيامة في جنات عدن تجري من تحت قصورها واشجارها الانهار ماكثين فيها أبدا لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يفنون عنه رضي الله عنهم رضا لا يسقط بعده أبدا ورضوا عنه عن ورضوهم عنه لما اعطاهم من النعيم الذي لا ينفذ ومنه رؤيته سبحانه ومنه رؤيته سبحانه ولئيك الموصوفون بما ذكر جند الله الذين يمتثلون ما أمر ما أولئك الم الموصوفون بما ذكر جند الله الذين يمتثلون ما أمر به ويكفون عما نهى عنه ألا إن جند الله هم الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم وبما يفوتهم من مرهوبهم في الدنيا والآخرة سورة الحشر سورة الحشر سورة مدنية. بالمقاصد السورة إظهار قوة الله وعزته في إظهار قوة الله إظهار قوة الله وعزته في توهين اليهود والمنافقين وإظهار تفرقهم في مقابل في مقابل إظهار تآلف المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح الله لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. عظم الله ونزهه عما لا يليق به كل من في السماوات وما في الأرض من المخلوقات وهو العزيز الذي لا يغلب أحد الحكيم في خلقه وشرعه وقدره هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظلنتم أي يخرجوا ظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هو الذي أخرج بني النظير الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من ديارهم بالمدينة لأول إخراج لهم من المدينة إلى الشام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 وأدخل الله في قلوبهم الخوف الشديد يدمرون بيوتهم بأيديهم من داخلها لألا ينتفع بها المؤمنون ويدمرها المسلمون من خارجها فاتطعظوا يا أولي الأرصال بما حل بهم بسبب كفرهم فلا تكونوا مثلهم فتنالوا جزاءهم وعقابهم الذي عوقبوا به الأول الحشر طبعا للأرض الشام هذه هي التي يحشر منها لعماد يوم القيام تعتبر أرض المحشر يوم القيامة يعني في آخر الزمان تأتي نار يعني تحشر الناس إلى أرض المحشر اللي هو الشام أرض الشام كذلك قال الله سبحانه وتعالى لأول الحشرية وله لا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ولولا أن الله كتب عليهم إخراجهم من ذيالهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي ولهم في الآخرة عذاب النار ينتظرهم خالدين فيه أبدا من فوائد الآيات المحبة التي لا تجعل المسلم يتبرأ من دين الكافر ويكرهه فإنها محرمة أما المحبة الفطرية كمحبة المسلم لقريبه الكافر فإنها جائزة رابطة الإيمان أوثق الروابط بين أهل الإيمان قد يعلو أهل الباطل يظن يظن أهل الباطل حتى يظن قد يعلو الباطل حتى يظن أنهم لن ينهزموا فتأتي هزيمتهم من حيث لا يتوقعون من قدر الله في الناس دفع المصائب بقوع ما دونها من المصائب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ذلك الذي حصل لهم حصل لهم ذلك الذي حصل لهم حصل لهم عادوا الله وعادوا رسوله بكفرهم ونقضهم للعهود ومن يعادي الله فان الله شديد العقاب فسيناله عقابه الشديد ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم معشر المؤمنين من نخلة لتغذ لتغذوا أعداء الله ما قطعتم معشر المؤمنين من نخلة لتغذوا أعداء الله في غزوة بني النضير أو تركتموها قائمة على جذوعها لتنتفعوا بها فبأمر الله وليس من الفساد في الأرض كما زعموا وليذل الله به الخارجين عن طاعته من اليهود الذين نقضوا العهد واختاروا سبيل الغدر على طريق الوفاء وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاف ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فلله يجعله لمن يشاء وللرسول ملكا ولذوي وللرسول ملكا ولذوي قرابته من بني هاشم وبني وبني المطلبة تعويض لهم عما مونعه من الصدقة وللأيتام وللفقراء وللغريب الذي نفدت وللغريب الذي ن نفدت نفقته لكي لا يقتصر تداول المال على الاغنياء دون الفقراء وما اعطاكم الرسول من أموال الفيء فخذوه أيها المؤمنون وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ان الله شديد العقاب فاحذروا عقابه أطيب بس والذي رده الله على رسوله من أموال بني النظير فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلا ولا ابلا ولا أصابتكم فيه مشقة ولكن الله يسلط على رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وقد سلط رسوله على بني النظير ففتح بلادهم بغير قتال والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء الآية لبعضيحنا بس نقرأ بس قرأنا تفسيرها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 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبثون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 ويقدمون على أنفسهم المهاجرين في الحظوظ الدنيوية ولو كانوا متصفين بالفقر والحاجة ومن يقه الله حرص نفسه على المال فيبذله في سبيله فأولئك هم الفائزون بنيل ما يرتجون والنجاة مما يرهمونه من فوائد الآيات فعل ما يظن أنه مفسد لتحقيق مصلحة عظمة لا يدخل في باب الفساد في الأرض إنه المسلمين لما حاصر اليهود في غزو بني نضير، فامتنعوا عليهم، فبدأ المسلمون نفسا صلبا أمورهم يقطعوا النخل خارج تلك الأصوار، نعرف أنهم يموتوا طبعا لو شافوا النخل بالطبيعة عطى يعني، فلذلك يعني قال فعل ما يظن أنه مفسدا لتحقيق نصلحة عظمة لا يدخل في باب الفساد في الأرض، والله سبحانه قال فبإذن الله ما قطعتم لينة أو تركتموها على قائمة على أصولها فبإذن الله اللي هي النخل من محسن الإسلام ذي الحاجة للمال فصرف الفيء فصرف الفيء لهم دون الأغنياء المكتفين بما عندهم الإيثار منقبة عظيمة من ملاقب الإسلام ظهرت الأنصالي أحسن ظهور الفيء غير الغنائم الغنائم ما جاء بقتال أما الفيء يجيها كذا بدون قتال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 ربنا اغفر لنا ولإخواننا في الدين الذين سبقونا إلى الإيمان بالله وبرسوله ولا تجعل في قلوبنا ضغينة وحقظا لأحد من المؤمنين ربنا إنك رؤوف بعبادك رحيم بهم ألم ترئن الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ألم تر أيها الرسول إلى الذين أضمروا الكفر وأظهر الإيمان يقولون لإخوانهم في الكفر من اليهود أتباع, أتباع التوراة المحرفة أثبتوا في دياركم فلن نخذلكم ولن نسأل فأثبتوا في دياركم فلن نخذلكم ولن نسلمكم فلئن, أخرج فلئن أخرجكم المسلمون منها لنخرجن تضامنا معكم ولنطيع أحدا يريد أن يمنعنا من الخروج معكم وإن قاتلتم لنعينا لكم عليهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما ادعوه من الخروج مع اليهود إذا أخرجوا والقتال معهم إذا قتلوا لئن اخرجوا لا يخرجوا لا يخرجوا لا ينصرون لئن أخرج المسلمون اليهود لا يخرجوا لا يخرجوا لا يخرجوا لا يخرجوا لا يخرجوا لا يخرجوا لا يخرجوا لا يخرجوا لا يخرجوا لا لا يخرجوا لا يخرجوا لا يخرجوا لا يخرجوا ولئن نصروهم وأعنوهم على المسلمين لا يهربن فرارا منهم ثم لا ينصر المنافقون ثم لا ينصر المنافقون بعد ذلك بل يذلهم الله ويخزيهم لانتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لأ أنتم أيها المؤمنون أشد تخويفا في قلوب المنافقين واليهود من الله ذلك المذكور من شدة خوفهم منكم وضاع في خوفهم من الله بسبب أنهم قوم لا يفقهون ولا يفهمون إذ لو كانوا يفقهون لعلموا أن الله أحق أن يخاف لعلموا أن الله أحق أن يخاف وأن يرهب لعلموا أن الله أحق أحق أن يخاف وأن يرهب فهو الذي سلطكم عليهم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 كمثل مثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين مثلهم في سماعهم من المنافقين كمثل الشيطان حين زين لإنسان أن يكفر فلما كفر بسبب تزيينه الكفر له قال فلما كفر بسبب تزينه الكفر له قال إني بريء منك لما قال إني بريء منك لما كفرت إني أخاف الله رب الخلاائق من فوائد الآيات. رابطة الإيمان لا تتأثر بطوب رابطة الإيمان لا تتأثر بتطاول الزمان وتغير المكان. صداقة المنافقين اليهود وغيرهم صداقة وهمية تتلاشى عند الشدائد. اليهود اليهود جبناء لا يوجهون في القتال ولو قاتلوا فإنهم يتحصنون بقراهم وأسلحتهم. إنهم يتحصنون بقراهم وأسلحتهم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فكان نهاية أمر الشيطان ومن أطاعه أنهم أنهما أي الشيطان المطاع والإنسان المطيع يوم القيامة في النار ما كثين فيها أبدا ما كثين فيها أبداً، وذلك الجزاء الذي ينتظرهما هو جزاء الظالمين لأنفسهم بتعدي حدود الله.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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت أيه الرسول وذلك الجبل مع صلابته متذللا متذللا من شد من شدة خشية الله لما في القرآن من المواعظ الزاجرة والوعيد الشديد وهذه الأمثال وهذه الأمثال نضربها للناس لعلهم يعملون عقولهم فيتعظوا بما تشتمل عليه آياته من العظات والعبر كيف قعدت القراءة من سورة الوقيعة وعملت تكرار في القراءة كيف لا لا أدري كيف عملت إزاي يعني تكرار في القراءة أنا ما فهمت صراحة لا اللي... طيب إحنا لسه بس, بس بقية ال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 الجبار الذي قهر بجبروته كل شيء المتكبر تنزه الله وتقدس عما يشرك مع عما يشرك معه المشركون من الاوثان وغيرها هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق الذي خلق كل شيء الموجد للاشياء المصور لمخلوقاته وفق ما يريد له سبحانه الأسماء الحسنى المجتملة على صفاته العلى ينزهه ما في السماوات وما في الأرض عن كل نقص العزيز الذي لا يغلب أحد الحكيم في خلقه وشرعه وقدره من فوائد لايات علامات توفيق الله للمؤمن أنه يحاسب نفسه في الدنيا قبل حسابها يوم القيامة في تذكير العباد بشدة أثر القرآن على الجبل العظيم تنبيهن على أنهم أحق بهذا التأثر لما فيهم من الضعف. أشارت الأسماء الحسنا، أشارت الأسماء الخالق البارئ المصور إلى مراحل تكوين المخلوق من التقدير له، ثم إيجاده، ثم جعل، ثم جعل له صورة خاصة به، وبذكر أحدهم، وبذكر أحدها مفردا فإنه يدل عن البقيه. وي نخر ان شاء الله عند ذلك الحد نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وأن وأن يزيدنا علما وان يجعل ان كانت هذه ليله القدر أسألوا سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب أبائنا وجميع أرحامنا من النار وان يجعلنا من من النار اللهم إنك تحب العفو اللهم تحب العفو اللهم تحب العفو نلتقي بعد في بس ثلاثه اجزاء